من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله ونحن في ذكر شروط الصلاة أي شروط صحتها وذلك فيما عقده الناظم بقوله شرطها الاستقبال طهر الخبث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 لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق الشرط الأول وهو شرط استقبال القبلة وأما الشرط الثاني فهو طهارة الخبث ومعناه تطهير بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته من النجاسات ودليل ذلك في البدن أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان, فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطر في البول وفي رواية أخرى لا يستنزه من البول وفي رواية أخرى لا يستبرئ من بوله فلا يستبرئ ولا يستنزه يجمع بينها عدم تحفظه من النجاسات ولذلك اتفقوا على أن المصلي عليه أن يطهر بدنه من كل النجاسات إذا أراد أن يصلي وإنما خففوا في الدم القليل لكونه يغلب في بعض الأحيان كالجريح أو من به بثر صغير إذا عصر خرج منه الدم ونحو ذلك فأكثر العلماء يخففون في مثل ذلك ولا يرونه مبطلا للصلاة هذا في البدن وأما في الثوب فيقول الله عز وجل وثيابك فطهر وهذه طهارة تشمل أمرين هي طهارة حسية وطهارة معنوية والذي يهمنا منها هنا إنما هو الطهارة الحسية أي طهر ثيابك من النجاسات وأصرح من ذلك الأحاديث الوالدة في الباب ومنها حديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت إحدانا تحيظه الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنظهه وتصلي فيه وهذا دليل على أن المصلية بصفة عامة أن المرأة على وجه الخصوص أن المصلية مطالب بإزالة النجاسة التي هي هنا دم الحيض على إزالة النجاسة من الثوب وذلك بالماء ولا شك أن الماء أولى من غيره في إزالة النجاسة بل هو الأصل في إزالة النجاسة لكن هذا موضوع آخر ما نريد أن ندخل فيه الآن والناظم لم يتعرض له فقد يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس التي تكون أكثر تفسيرا في شرح الرسالة إن شاء الله تعالى وأما في المكان سيدل على ذلك حديث العربي المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في طائفة المسجد فتناوله الناس وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه بوله سجلا من ماء والسجل الدلو الكبيرة وهريق على بوله سجلا من ماء فإنما انبعكت الميسرين ولم تبعث معشرين هذا يدل على أن مكان الصلاة ينبغي أن يكون طاهرا وينبغي تطهيره بالماء ونحو ذلك. وذكر العلماء من المالكية أن هذا الشرط الذي هو طهارة الخبث إنما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العز والنسيان وإذلك قال النظم بالذكر والقدرة في غير الأخير أي في غير طهارة الحدث فيشمل الثلاثة الأولى وقالوا إن سبب ذلك أن هذا الوجوب واجب وجوب السنن لا وجوب الفرائض فيما قالوا ولذلك جعلوه واجبا مع الذكر والقدرة لا مع العجل وهنا صور في قضية الإعادة وغير ذلك الصورة الأولى من صلى بالنجاسة عامدا أي غير ناس قادرا على إزالتها أي غير عاجز هذا صلاته باطلة هذه الصورة الأولى وهذا معنى قولها إنه يجب مع الذكر والقدرة هذه الصورة الأولى الصورة الثانية من صلى بالنجاسة ناسيا وتذكر خلال الصلاة أو يدخل في هذه الصورة أيضا من كان في الصلاة فسقطت عليه نجاسة خلال الصلاة إذا هاتان حالتان تدخلان في هذه الصورة الثانية يقولون إن الصلاة تبطل أيضا لكن يقول إذا ضاق الوقت فإنه يستمر في صلاته لما؟ لأنه أمام أمرين إما أن يحافظ على الوقت وإما أن يحافظ على طهارة الخبس قالوا والمحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة فلذلك إذا ضاق الوقت يستمر في صلاته ولا إعادة عليه هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة إذا تذكر بعد الصلاة أو إذا أجز عن رفعها مطلقا وصلى بتلك النجاسة عليه قالوا هذا صلاةه الصحيحة لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعا أمتي الخطأ والنسيان وما عليه قال صلاته صحيحة ولكن يندب له إعادتها بالوقت وهذا معنى قوله ندبا يعيدان بوقت ندبا يعيدان بوقت وفي الباب حديث في سنن أبي وفي مسنن الإمام أحمد قال سعيد الخضري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلعنا عليه فخلع الناس نعالهم أي خلال الصلاة فلما انصرف من صلاته قال لما خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل قد أتاني فأخبرني أن بهما خبثان أي بنا عليه فإذا أتى أحدكم المسجد فليمظر فين عليه كما قال رسول الله عليه وسلم فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما هذا الحديث يستغل به من قال إن من علم بالنجاسة وهو في الصلاة فأزالها فإنه يتم صلاته ولا تبطل وأيضا لو أنه علم بالنجاسة وهو في الصلاة فزالت في الحال يعني من دون أن يزيلها هو المقصود أنها تزول زالت بنفسها في الحال أو أزالها شخص غيره عنه فإنه يطم صلاته ولا تبطل وهذه رواية عند الإمام أحمد اختارها بعض العلماء والمالكية لهم توجيه في هذه القضية لأن المالكية خالفون في هذا الأمر كما ذكرنا آنفا فإننا قلنا إذا سقطت عليه النجاسة خلال الصلاة فإنها فإن الصلاة هو تبطل أيضا كما ذكرناه في الصورة الثالثة الصورة في الثانية من الصور الثلاثة التي ذكرنا فما هذا الحديث يشكل عليهم ويشكل على قولهم هذا وذلك لهم توجيه لهذا الحديث من التوجيهات التي ذكروها أنهم قالوا إن النجاسة إذا كانت أسفل النعل فخلعها فصراته صحيحة بخلاف ما لو سقطت النجاسة على المصلي فإن صلاته تبطل بمعنى في بعض أخرى يفرقون بين صورة الحديث الذي فيه أن هذه النجاسة في أسفل النعل يفرقون بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي تكون النجاسة فوق الثوب أو حتى فوق النعل نفسه وهذا التوجيه كما تروا يعني يحتاج إلى شيء من النظر فيه في الحقيقة والله تعالى العالم الشرط الثالث طهارة الحدث طهارة الحدث معروفة وقد فصلنا فيها في كتاب الطهارة بما يغني عن الإعادة هنا وطهارة الحدث واجبة ابتداءا ودواما بمعنى أنه يجب على المصلي أن يكون متطهرا إذا أحرب بالصلاة ودواما بمعنى أنه إذا انتقض إذا انتقض الطهارته خلال الصلاة فإن صلاته تبطر فيجب أن يكون متطهرا طهارة الحدث هذه ابتداء ودواما وهي واجبة فرضا ونفلا وهذا خلاف فيه بين العلماء وصلاة فريضة كصلاة نافلة في هذا أي في وجوب في اشتراف طهارة الحدث لهما والأدلة على ذلك كثيرة من السنة تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضع فعند الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلوف. فهذا بالنسبة للصلاة وهي مسائل إجماعية بالنسبة للصلاة الطهارة الحدث للصلاة وهي مسائل إجماعية وأيضا يشترط المالكية طهارة الحدث في سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة ويستدلون على ذلك بالإجماع يقولون الدليل هو الإجماع على تحرين سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة بغير طهارة الحق أنه لا توجد أحاديث صريحة في هذا الأمر إلا أن صلاة الجنازة إلحاقها بالصلاة, بالصلاة والصلوات الأخرى المعروفة واضح جدا أما سجود التلاوة من سجود الشكر فبعض العلماء ينكر إلحاقها بالصلاة وجماهير العلماء على أنها مثل الصلاة في اشتراف طهارة الحدث لها ولا شك أنه الأولى والأثمن والناظم يقول بالذكر والقدرة في غير الأخير والأخير هو هذا الذي نحن بصدده وهو طهارة الحدث بمعنى أنه تشترط طهارة الحدث في الذكر وفي القدرة وفي العجز وفي النسيان فلا فرق بين هذه الأمور كلها فمن صلى غير متوضئ مثلاً ناشياً وصلاته باطلة وأيضاً في العجز فإن من صلى غير متوضئ لعزه عن الوضوء وغير متيمم فهذا صلاته باطلة بعبارة أخرى طهارة الحدث لها بدل فمن لم يستطع الإثيان بالوضوء الشرعي بالطهارة المائية فإنه يأتي بالطهارة الترابية التي هي السيمة لكن هنا إشكال وهو في من عجز عنهما أي عن الطهارة المائية وعن الطهارة الترابية هذا فيه إشكال وهو ما يسمى بثاقدي الطهورين أي فاقدي التيممي وثاقدي الماء وهذا يتصور في بعض الحالات النادرة لكنها موجودة قد يعني عدم وجود الماء هذا كثير لكن عدم وجود الصعيد الطيب هذا يتصور في بعض الحالات الخاصة وهو موجود يعني ليس شيئا مستحيلا في العادة بل هو موجود هذه مسألة ما يسمى بمسألة فاقدي الطهورين وهذا في خلاف فقيل يصلي ويقضي يعني يصلي أولا بحالته, هي بحالته تلك ثم يقضي متى وجد الماء أو متى وجد ما يتمم به هذا القول الأول القول الثاني لا يصلي ولا يقضي القول الثالث لا يصلي ثم يقضي وقول الرابع بأكسه يصلي ولا يقضي فهذه أقوال الأربعة وهي التي جمعها <تصفيق> أرهد أهل النظم بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبه يقضي والأداء لأشهب ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي هذا القول الأول. أكثر ما قال مالك وهو لا يصلي ولا يقضي وأصعبه يقضي أي ولا يصلي والأداء لأشهب أي أشهب يقول الأداء والأداء بمعنى أنه يصلي أي ولا يقضي. هذه أربعة أقوال. فالذين يعني كل هذا كل هذه الأقوال لها توجيهات من جهة النظر. فعندنا حديث عن عائشة حديث معروف أن في, في الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل أناسا في طلب قلادة لعائشة رضي الله عنها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ولم يكن التام قد شرع بعده فإذا صورتهم صورة فاقد القهورين فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التممي ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يستدل بهذا الحديث بأن فاقد الطهورين يصلي مفهوم؟ أما هل يقضي أو لا يقضي هذا شيء آخر لكن هنا يصلي لأن هذه الحالة وإن كانت في قبل أن يسرع التيموم ولكنها مرحقة بمسألتنا بمعنى أن هذا يصلح أن يكون شريعة عامة إلى أن يري ما يخصصها ولم يري هكذا يكون المستدل أما الذين قالوا بأنه لا يصلي إذن الذين قالوا يصلي قالوا هذا الحديث سللوا بهذا الحديث واستدلوا أيضا الأصل. قالوا الأصل أن ذمته عامرة بوجوب الصلاة فإن يصلي فإن قيل الصلاة لا تكون إلا بطهارة قالوا نعم ولكن هذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعى هذا ليس عنده قدرة على الطهارة يصلي بحاله أما الذين قالوا بأنه لا يصلي فللأصل أيضا <تصفيق> لكن بخلاف ما ذكره الأول قال الأصل أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله ليس ذلك مجزئاً ولا صحيحا يستذل أيضا بأن عمر رضي الله عنه أجنب ولما يكن يعلم بحكم التيمم فلم يصلي في حديث معروف إذن هذا وجه القولين القول بأنه يصلي والقول بأنه لا يصلي وأما القضاء أو الإعادة فالذين يقولون لا يقضي فإنهم يقولون لا يحتاج إلى القضاء لأنه فعل ما أمر به فعل ما أمر به وإذا فعل ما أمر به فإنه لا يطالب بالإعادة مفهوم؟ لا يطالب بالإعادة لأن هذه الإعادة تحتاج إلى أمر جديد وهو بمقصد الأمر الأول قد فعل ما أمر به ولا يكلف بغير ذلك نعم، فهذا القول وجه القول بعدم الإعادة وأما الذين يقولون بأنه يقضي قال يقضي لأنه لم يأتي بالصلاة على وجهها. أنتم ترون أن الاستدلالات في هذا الباب هي تنزع إلى أوجه من النظر والقياس مختلفة ومتضاربة. لذلك كان كانت هذه الأقوال وجهة في أغلبها. نعم. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشرق الرابع وهو شرط سطر العورة وشطر العورة دليله الآية وهي قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد سطر العورة نعم. وعن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة يعني يصف حالة الجاهلية والحديث في صحيح مسلم كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا يعني ثوبا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية التي هي زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا سبب نزول الآية ولكن العبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليست الآية مخصصة لمن كان من العربي يقف عديانا. وعندنا أيضا في هذا الباب حديث عائشة أن <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا مقصود التي بلغت السن الذي سن البلوغ يعني السن الذي تحب فيه المرأة. لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار الحديث عند أبي داود والترمدي فأيضا الأم سلمة رضي الله عنها أنها سألت أتصلي المرأة في درع, في درع وخمار ليس عليها إزار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت درع سابغا يغطي ظهور قدميها وهو الحديث عند أبي داود وإن كان في تصحيحه شيء من الخلاف ثم الإجماع يعني الإجماع على هذا الأمر الإجماع على سطر العورة ذلك يقول ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على سطر العورة في الصلاة لمن قدر على ثوب مباح إلى آخر جيد بعد اتفاقنا على أن سطر العورة شرط في الصلاة بقي شيء لا بد من ذكره في هذا الباب. وهو تعريف العورة المغلظة والعورة المخصصة للرجل وللمرأة وما يترتب على كشف العورة في الصلاة فتفريقهم أصلا بين العورة المغلظة والعورة المخصصة بسبب, بسبب ما يترتب على ذلك من أحكام الإعادة نعم والنظم لم يتطرق لهذا بتفصيل، إنما <تصفيق> ذكر الحرة يعني المرأة الحرة وبعد وجهك فالحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرص أشعر إلى هذا التفريق بين العورة المغلظة والمخصصة بالنسبة للمرأة لكن نحن نذكر ما ذكروا العلماء في هذا الباب على وجه الاختصاص فأما الرجل فعورته المغلظة هي السوأتان يعني القبل والدبر وأما العورة المخصصة فمن السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة وكأن هذه طريقة للجمع بين الأحاديث فبعض الأحاديث تدل على أن الفخذ عورة وبعض الأحاديث تدل على أس ذلك فحديث جرهد معروف أن في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وحديث وحديث آخر حديث أنش يدل على عكس ذلك حديث جرهد بالتفصيل هو قوله قوله هو حديث في السنن ليس من صحيحين أظنه عندك أن علمي أنه مر علي يقول مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وقد انكشف انتشفت فخذي فقال غفت فخذي كف إن الفخذا عورة. هذا حديث جاهد الأسلم، وحديث الأنس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذه، وهذا حديث عند البخاري، فهذان حديثان يعني يحتاج يحتاج إلى جمع بينهما. و قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط بمعنى من جهة الإسناد حديث أنس أقوى وأصح لكن من أراد الاحتياط فعليه بحديث جرهد فالعلماء عندنا عند المالكي يقولون العورة المخففة من السرة إلى الركبة يدخل الفخذ بخلاف العورة المغلظة نعم جيد فهذا بالنسبة للمقصود في كلام الناظم هو العورة في المغلظة فيعيد الناس في الوقت للعاجز وقال نذبا يعيداني بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطا الغطا المقصود به العورة سطر العورة. لا عجزها أو الغطاء أي لا العجز في القبلة أو العجز في الغطاء أي في ستر العورة هذا تقدير الكلام إذا النذبا يعيدان بوقت من هما العاجز والناشي في الأحوال التي سبقت لكن استثنى. عفوا نزاد فائدة قال كالخطأ في القبلة ثم استثنى فقال لا العجز في القبلة ولا العجز في ستر العورة بمعنى أن الناس يعيد في الوقت لا العاجز وأما بالنسبة للمرأة فقالوا أيضا العورة مغلظة ومخصفة فالمغلظة ماعد الوجه والصدر والشعر والأطراف ويعبّر بعضهم عن العرة المغلظة بقوله ما بين الصدر والركبتين ما بين الصدر والركبتين والأفضل أن يقال ما عند الوجه والكفين والصدر والشعر والأطراف وأن المخففة فما عند الوجه والكفين طيب هذا معنى قوله أو على كل حال هذا الذي يفيده قوله وما عدا وجه وكف الحرة يجيب ستره كما في, كما في العورة أي هذه العورة في الصلاة وهي العورة أمام الأجنبية أيضا هذا مذهب الجمهور بمعنى أن هذا الذي ذكر هنا من استثناء الوجه والكف من استثناء الوجه والكف هو العورة في الصلاة قال كما في العورة أي كما في العورة أمام الأجنبي إلا إن خشية الفتنة فحينئذ يجب سطر يسطرهما سطر الوجه والكف على المشهور من مذهب المالكي وهنالك قول آقا في المذهب أن ذلك لا يجب وإنما يجب على الأجنبي غض بصره لكن على كل حال هذه مسألة أخرى وهي قضية عورة المرأة أمام الأجنبي وكلامنا إنما هو الآن في العورة في الصلاة فما الذي يترتب على ذلك بالنسبة للعورة المغلبة فمن صلت مثلا مكشوفة الفخذ أو مكشوفة الظهر مثلا قالوا هذه تبطل صلاتها وتعيد أبدا تعيد أبدا أي في الوقت أو خارج الوقت إذا لما؟ لأن هذه انكشفت انكشف شيء من عورتها المقلبة وأما العورة المخففة فمن صلت مكشوفة, مكشوفة شيء مكشوفة شيء من العورة المخففة اختيارا فإنها قالوا أخلت بالواجب ولكن تستحب لها الإعادة في الوقت تستحب لها الإعادة في الوقت وهذا معنى قوله لكن لدى تشف لصبر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر فإذا بعبارة أخرى من صلت مكشوفة شيء من العورة المخصصة فإنها تعيد في الوقت المقرر هذا على وجه الاختصار ما يمكن قوله في هذا الباب وإن كانت هذه المسائل تحتمل بسطا أكثر واستدلالا وبحثا ونقاشا ولكن هذا يخرج بين كثيرا عن عن المقصود والأصل أن هذا المتن متن ابتدائي يبدأ به القالب ولا يقف عنده. إن شاء الله عز وجل أن ييسر لنا أن نمضي في المذهب إلى ما هو أبعد من هذا في المذهب وفي الفقه كله يا نعم. إذن هذه شروط كما ذكرنا شروط الصحة وأن شروط الصحة والوجوب فذكرها بقوله شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فعلم فذا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول جيد <تصفيق> الآن هو لم يذكر كل شروط الصحة والوجوب بل بقي عليه أشياء منها فذكر انقطاع ذم الحيض والنفاس وذكر دخول الوقت وبقي عليه شروط أخرى هي العقل وبلوغ الدعوة وعدم النوم والغفلة ووجود الطهور لكن هذا الذي ذكره أولى بالبحث من غيره ولذلك نكتفي به الشرط الأول أن نقاع من دم الحيض والنفاس قال شرط وجوبها والحق أن هذا شرط وجوب وشرط صحة لأن الحائب لا يجب عليها لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها فهذا شرط وجوب وصحة معا لكن هو يقول شرط وجوبها اختصارا النقع من الدم ودليل ذلك الحديث السنة والإجماع ما الإجماع فلا إشكال فيه والأحاديث كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي جحس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة كانت مستحاضة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 قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فهذا من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن فهذا من نقصان دينها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفادنا الناظم شيئا زائدا فقال النقا من من الدم بقصة أو الجفوف، فعلم فعلم هذه زيادة حشو لإكمال البيت. فأفاد الناظم بأي شيء يعرف انقطاع الدم. فذكر علامتين. العلامة الأولى هي القصة، وهو ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع الحيض هذا معروف عند النساء وشيء يرينه عند الطهر والعلامة الثانية هي الجفوف ومعنى ذلك أنها إذا أدخلت خرقة أو قطما أو نحوه فإنه يخرج جافة غير متلوث بدم وهذا هو الجفوف وأيهما أبلغ يعني على أيهما ينبغي أن تعتمد المرأة يعني فيه كلام للعلماء قال بعضهم القصة أبلغ لأنها شيء يخرج من الرحم فهو أدل على القفاع الدم بخلاف جفوف الخرقة فقد يكون ذلك والدم لم ينقطع بعد وذلك جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان النساء يبعثن إليها بالالكروسف يعني كالقطن أو القطن فيه الصفرة من دم الحيض يسألها عن الصلاة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا صريح في أن مجرد الجفوف من الدم قد لا يكفي إلا عند إلا بعد التأكد من الطهر. والتأكد من الطهر يكون بالقصة البيضاء. نعم. جيد. ثم ذكر فائدة أخرى وهي قضية القضاء قضاء الثوائد قال فلا قضاء أيامه بمعنى أن المرأة لا تقضي ما فاتها من الصلوات زمن حيضها ونفاسها. نسيت أن أقول أن الحيض والنفاس ما, ما قلناه في الحيض يصح في النفاش أيضا بلا فرق جيد ف... وهذا معروف دليل عدم قضاء الصلاة والصوم حديث معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجذي إحدان صلاتها إذا طهرت قالت أحرورية أنت حروريا نسبة إلى حروراء وهي القرية التي اجتمع فيها الخوارج ويبدو أنهم كانوا يقولون بهذا القول قالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله بمعنى أن الحاء لا تقضي صلاتها إذا طهرت جيد والإجماع أيضا على عدم وجوبه وهذا واضح قال فلاقض أيامه ثم دخول وقت أي الشف الثاني دخول الوقت وهو شرط صحة ووجوب بيان كونه شرط وجوب أن الوقت إذا لم يدخل لم تجب الصلاة فعليه فإذا لم تزول الشمس مثلا لم يكن لم تكن صلاة الظهر واجبة نعم وإذاك من مات مثلا قبل صلاة الظهر قبل زوال الشمس فلا شيء يعني ف... ذمته غير مشغولة بصلاة الظهر وهكذا هذا في الوجوب أما في الصحة فمن صلى الظهر قبل الزوال مثلا فإن صلاته باطلة لذلك هذا شرط صحة ووجوب معا ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول فأدها به أي فأد الصلاة في هذا الوقت حتما أقول هذا لإكمال البيت نعم. والوقت هو الزمان المقدر للعبادة، ودليل اشتراطه قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا الإجمع والسنة النبوية وضحت المواقيت <تصفيق> توضيحا شاملا نعم. والعلماء يفرقون بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري الوقت الاختياري هو الذي يراد إذا أطلقنا ولم نخصص والوقت الاضطراري أو الضروري هذا خاص بأهل الأعذاق كالمرأة مثلا إذا طهرت من حيضها ونحو ذلك أو المغمى عليه إذا أفاق ونحو ذلك أما الوقت عند الإطلاق فإنما يراد به وقت الاحتيال ونحن هنا نشير إلى هذه الأوقات على جهة الاختصار دون دخول في التفصيلات والخلافات فالظهر وقته المختار يبدأ من زوال الشمس وزوال الشمس معناه حين تبدأ الشمس في الميل عن كبد السماء يعني عن وسط السماء لأن الشمس إذا أشرقت إذا طلعت تنتقل إلى أن تصل في وقت الزوال إلى وسط السماء أو كبد السماء ثم تبدأ بالزوال أي تزول من مكانها هذا إلى أن تغرب فوقت ابتداء هذا الزوال هو ابتداء الوقت المختار للظهر ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله نعم إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بمعنى تأخذ شاخصاً نسمونه شاخصاً مثلاً عصا أو شيء مثل هذا فتوقفه هكذا وتنظر إلى ظله لنفرض أن هذا الشخص طوله متر مثلاً ففي وقت الزوال لو فرضنا أننا في خط الاستواء لو فرضنا أننا في خط الاستواء في وقت الزوال لا يكون لهذا الشخص ظل مطلقا لا يكون له ظل بمعنى ظله صفر ثم يزول تزول الشمس فيبدأ الظل في الزياده مفهوم يبدا الظل في الزياده والظل يكون في الجهات الجهات المعاكسه للشمس كما لاخا بمعنى أن الشمس حين تكون ما بين شروقها إلى الزوال في هذه الحالة تكون الشمس في جهة الشرق والظل يكون في العكس يكون في جهة الغرب فإذا زالت الشمس واتجهت نحو الغرب فإن الظل يكون في الجهة المعاكسة على كل حال المقصود أن قلنا إذا كنا في خط الاستواء فالظل في وقت الزوالي يكون منعدما ثم تتحرك الشمس فإذا وصل الظل إلى قدر الشاخص قلنا مثلا متر فحينئذ انتهى الوقت المختار للظهر وبدأ الوقت المختار للعصر وبدأ الوقت المختار للعصر هذا في خطر الاستواء لكن لو كنا في مكان آخر كما نحن الآن في المغرب مثلا الظل في الزوال لا يكون منعجما وإنما يكون شيئا ما يعني شيء معين مثلا لا أدري مثلا 20 سنتيمترا أو مثل ذلك فالنقطة التي نبدأ منها هي ظل الزوال محذب ظل الزوال ثم نبدأ في الحساب فحين يصير ظل الشاخصي مترا يضاف إليه ما حسبناه في ظل الزوال فحينئذن نقول انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العسل بمعنى لو فرضنا أنه في الزوال الظل مثلا عشرون سنتيمترا وما يسميه بعضهم معشارا يعني تعريب لسنتيمتر إذا كان الظل في الزوال 20 سنتيمترا فإن وقت الظهر ينتهي حين يكون ظل الشخص مترا و20 سنتيمترا وذلك نقول يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بعد ظل الزوال جي. وهذا أول وقت. العصر المختار ويمتد وقت العصر إلى ما يسمى الاصفرار الاصفرار والاصفرار ما هو؟ هو أن تصبح الشمس أن يكون لها أشعة صفراء بمعنى أن هذه الأشعة التي تكون فوق الجدران أو فوق الأرض تصبح صفراء ماذا؟ وندرك قول آخر أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لا تن لعل الصواب هو إلى أن تصفر الشمس. لا إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثله. هذا هو الوقت المختار بالنسبة لي العصر. والوقت الضروري. يبدأ عند نهاية الوقت المختار ويمتد إلى غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشمس جيد نعم وذلك مثلا صلاة العصر الأصل فيها ماذا الأصل فيها أن تصلى في وقت الاختيار قبل أن تصفر الشمس ووقت الضرورة لا يكون إلا لأهل الضرورات أهل الأعذار كحائض طهورات أو نائم الاستيقظة ونحو ذلك نعم أما بالنسبة للمغرب بصلاة المغرب هذه واضحة تبدأ وحين تغرب الشمس يبدأ وقتها المختار من غروب الشمس واختلف في نهاية وقتها المختار فقيل إلى نغيب الشفق الأحمر الشفق الأحمر شيء معروف يعني حين يغيب يبدأ وقت العشاء وقيل إلى مغيب الشفق الأحمر وقيل إلى قدر ما تصلى فيه المغرب بعبارة أخرى أن وقت صلاة المغرب المختار ضيق جدا ضيق جدا وبعضهم يعبر عن هذا ويقول المغرب غريب فيقولون بقدري ما تتطهر وتحصل شروط الصلاة وتصلي وليس لها وليس لك أن تؤخر المغرب أقصر من ذلك. واستدلوا بأحاديث، لكن الآن ما نريد أن نخوض في الاستدلال. والقول الثاني قلنا إلى مغيب الشفق الأحمر الذي به يبدأ وقت العشاء. وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى هنا. خلاف عند العلماء قيل إلى ثلث الليل الأول وقيل إلى نصف الليل والأصح إن شاء الله تعالى أنه إلى نصف الليل وأما الوقت هذا الوقت المختار وأما وقته الضروري فقالوا يمتد إلى طلوع الفجر هذا عند المالكي عند المالكية إلى ثلث الليل الأول والضروري إلى فروع الفجر وأيضا هذا قول الشافعي وأحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا على جهة الاختصار ألا بقي الصبح الصبح واضح يبدأ وقته المختار من طلوع الفجر الصادق والفجر الصادق يفرقون بينه وبين السجر الكاذب بأن الفجر الصادقة يكون منتشرا في الأفق بخلاف الفجر الكاذب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذنب السرحان أي يكون كذنب السرحان يعني يكون ضيقا جدا وممتدا في الأفق فهذا بداية الوقت المختار وأما نهاية الوقت المختار، فقالوا إلى الإسفار بمعنى أن تصفر الشمس والإسفار هو ظهور الضوء لكن قبل طلوع الشمس، وهذا يعني يصعب أن نعبر عنه الآن بال باللغة، لكن هذا هذه أشياء تعرف بالمشاهدة. يظهر الضوء وينكشف لكن قبل طلوع الشمس هذا يسمى الإصفار قال قiven وقت الضروري إلى الإصفار والعو الوقت وقت المختار إلى الإسفار والوقت الضروري يمتد من الإصفار إلى طلوع الشمس هذا عند المالكية وهناك قول آخر عند المالكية ولعله الأصح وهو أن الوقت المختار مثله مثل الضروري ولا فرق. من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس إلى طلوع الشمس والله تعالى وبعض العلماء من المالكية يرجح هذا القول الثاني ولأنه الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه هي أوقات الصلاة على جهة الاختصار دون دخول في الخلافات المعروفة وهي مشهورة عند الفقهاء. ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا القدر على أن نبدأ غدا إن شاء الله تعالى سننا الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين